La ilaha illa Allah. São atendendo, estão atendendo Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 فَكُمُتَّكَ ذُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًا لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ تُمَرُّونَ نَهَا عَينا اليقين تُمَرُّ تُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النِّعَمِ اللهُ أَكْبَرُ الله أكبر جميع الله للامن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر <تصفيق>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 وَمَنِ ٱلْإِنسَٰنُ لَهُۥ مَزَّةُ ٱلرُّمَجِ الذين جمع مالا وعدده يحسب ان ما له واخلده كننا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطبع على الافئده <تصفيق> إن عليهم مؤصد في عمد ممدده الله اكبر الله